يسر الموطع صوت السلف أن يقدم لكم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله ذه لا شريك له أشهد أن محمد عبده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال ابن القيم رحمه الله في منزلة الصدق يقول وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق قال وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وأخبر عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق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 متصرا بالله يعني لله عز وجل تكون نية خروجه لله وكذا في خروجه في دخوله المؤثر إلى الله لأن الصادق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة فهو مؤثر إلى الله يقول وهو ما كان به وله ما كان به استعانة وله إخلاصا لله عز وجل لن تؤفق للصدق إلا بالله ولابد أن تكون نيتك فيه لله عز وجل يقول حقيقة الصدق في هذه الأشياء يعني هو الحق الثابت المتصر بالله الموصر إلى الله وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا بالله عز وجل وفي مرضاته بالظفر بالبغية وحصول المطلوب أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا يعني الخروج يكون خروج بالحق في سبيل الحق لو ضربنا أمثلة من خرج مثلا في طلب العلم مستعينا بالله مخلصا لوجهه هذا مخرج صدق من خرج يا أم المسجد هذا مخرج الصدق أيضا بالله والله من خرج في طاعة الله سبحانه وتعالى بأي نوع كانت مخلصا راغبا فيما عند الله وفي مرضاته عز وجل يسير ويريد أن يظفر ببغياته من مرضات الله ويحصل له المطلوب طب إذا كان هناك من يخرج مثلا لقطع الطريق يخرج لظلم الناس يخرج للإفساد في الأرض تخرج مثلا متبرجة هل يكون هذا الخروج مخرج صدق بل مخرج كذب يقول فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروج حقا ثابتا بالله وفي مرضاته بالظفر بالبغية وحصول المطلوب ضد مخرج, الكذب ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها ولا له ساق ثابتة يقوم عليها كمخرج أعدائه يوم بدر ومخرج الصدق كمخرجه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في تلك الغزوة الرسول عليه السلام خرج إلى بدر نصرة للحق المشركون خرجوا من ديارهم بطرة ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله كل إنسان يخرج أي مخرج حسي أو معنوي أو يدخل في أمر أو في بيت أو في مكان فهو إما مخرج صدق ومدخل صدق وإما مخرج كذب ومدخل كذب الباطل الظلم العدوان الفساد كل ذلك من مخرج الكذب يقول كذلك مدخله صلى الله عليه وسلم المدينة كان مدخل صدق بالله ولله عندما بعض العلماء فسروا قل ربي أدخلني مدخل صدق لو دخول المدينة في الهجرة هو كذلك كان من ضمن مدخل الصدق كان مدخل, صدق مد... كان مدخل دخوله المدينة كان مدخل صدق بالله وفقه الله لذلك وهو بالله ولله وابتغاء مرضات الله فاتصر به التأييد والظفر والنصر وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب الذي أراد الأعداء الأعداء كانوا جئين في غزوة الأحزاب يريدون دخول المدينة كان دخولهم المطلوب كان دخول إيه؟ كان مدخل كذب لم يكن بالله ولا لله بل كان محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار وكذلك من مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصن بني قريضة فإنه لما كان مدخل كذب أصابه معهم ما أصابهم هو حيائي بن أخطب دخل الحصن بتاعهم تأكيدا لنقض العهد يعني لم يرضى رئيس بني قريضة من حيائي بن أخطب أن ينقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما دخل معه الحسن يصيبهما أصابه يصيبهما أصاب أهل الحسن ودخل فعلا حي بن أخطب وقتل مع من قتل من بني قريضة بعد نقضهم العهد بعد, رحيل بعد أن رحل الأحزاب وحاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فكل مدخل معهم ومخرج كان بالله ولله فصاحبه ضامن على الله فهو مدخل صدق ومخرج صدق كل مدخل ومخرج كان بالله ولله كل دخول وخروج في استعانة بالله تحقيق إياك نستعين مرضات الله تحقيق إياك نعبد فهذا مخرج الصدق ومدخل الصدق وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك ضامنا عليك العربين ضامن له إنه يرجع منتفعا أو إذا مات يرحمه ولا في الله وهو إذا كان خرج لله عز وجل من خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله من خرج في طلب العلم فهو ضامن على الله يعني ضامن على الله يعني ربنا يا أنه يرجع يام حقق مطلوبه يام ماتوا عفر له يدخلوا الجنة من خرج مجاهدا في سبيل الله كذلك من خرج على نفسه يعفها واحد طال يتكسب بالحلال عشان يعف نفسه طب واحد طال أشرا وكبرا و و و وافتخارا على الناس طال عشان الناس يقول عليه يا ليت لنا مثل ما أوت فلان طلع إدباها قدام الناس بالمنظر بتاعه لبدا مخرجه ليس ضامنا على الله يقول يريد أن لا يكون المخرج مخرج صدق أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك يريد أن لا يكون المخرج مخرج صدق ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجه لخروجه صلى الله عليه وسلم من مكة ودخوله المدينة يما الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا إلى الله فارا بدين الله ليتمكن من نصرة الإسلام كان مخرج صدق المشركين اللي خروا وقعواه كان مخرج كذب دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مدينة كان كذلك مدخل صدق يقول ولا ريب أن هذا على سبيل المثال فإن هذا المدخل والمخرج من أجل من داخله ومخارجه صلى الله عليه وسلم وإلا فمداخله كلها مداخل صدق ومخارجه مخارج صدق إذ هي لله وبالله وبأمره والابتغاء مرضاته وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه أو مدخلا آخر دخل دكانه دخل شغله أو خرج من هذه الأماكن إلا بصدق أو بكذب فمخرج كل واحد ومدخله لا يعد الصدق والكذب والله المستعين قال وعما لسان الصدق فهو الثناء الحسن على ابراهيم صلى الله عليه وسلم من سائر الامم بالصدق ليس ثناءا بالكذب واجعل لي لسانا صدق يعني الناس بتثني عليهم صادقه فيما تصف والا فكم من جبار ومجرم سخر الناس سخر الناس لكي يثنوا عليه يا دود البطل العظيم الكبير اللي ال... جاب الدنيا و, و... و... و... و... كمان عندهم وهو ليس عندهم الا الخسر والبوار نسال الله العافيه ففي ثناء بالكذب بس ده لا يمكن ان يستمر مجرد ما يموت يبقى الناس ايه تلعنهم لعنا كبيرا ولا ف... كان بيمشي الناس في الشوارع يقول لهم يا قوم اليس لي ملك مصر ونادى فرعون في قوم يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتها فلا تنسوا فينادي انش بنس بنفسه واسه بيبعت منادين ينادي ولا حول ولا قوه عليه السلام له الثناء الحسن لسان صدق واجعل لي لسانا صدق في الاخرين ذلك الدعاء ده مشروع ان يدعو بذلك يقول واجعل لي لسانا صدق في الاخرين يثني عليه أهل الإيمان بالصدق ثناء حسنا كما قال تعالى عن إبراهيم ودريته من الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم وجعلنا لهم لسان صدق علي المراد باللسان هنا الثناء الحسن فلما كان الصدق باللسان وهو محله أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق جزاء وفاقا وعبر به عنه عن اللسان الصدق فإن اللسان يراد به ثلاثة معان هذا واللغة يعني اللسان يبقى السماء المعنى الثاني اللغة كقوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْلِهِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ يُبَيِّنَ لَهُ يعني بلغة قومه وقوله واختلاف ألسنتكم وألوانكم اختلاف الألسنة يعني اختلاف اللغ وقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين أن هذا لغة عربية يورد المعنى الثالث في كلمة اللسان الجارحة نفسها اللي هو العضو كقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجره وأما قدم الصدق ففسر بالجنة وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم وفسر بالأعمال الصالحة أن لهم قدم صدق عند ربهم حقيقة القدم ما قدموه وما يقدمون عليه يوم القيامة وهم قدموا الأعمال والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك فمن فسره بها بالجنة أراد لهم قدم صدق يعني ما يقدمون عليه ومن فسره بالأعمال القدم الأعمال فهي قدم صدق توفيق من الله من فسره بالأعمال وبالنبي عليه الصلاة والسلام فلأنهم قدموها وقدموا الإيمان به بين أيديهم فالثلاثة قدم صدق قدم صدق وأما مقعد الصدق إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق فهو الجنة عند, ربي عند الرب وصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره وأنه حق وهو استنزم دوامه ونفعه وكمال عائدته فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به وله فهو صدق غير كذب وحق غير باطل ودائم غير زائل ونافع غير ضار وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل من علامات الصدق طمأنينة القلب إليه ومن علامات الكذب حصول الريبة كما في التلمذي من حديث الحسن ابن علي عن رضي الله عنه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدق طمأنينة والكذب ريبة انت لو تبقى صادق تبقى مطمئن والذي يكذب يحصل ريبة ويرتاب الناس منه ويشكون فيه وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البرر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذبا فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها وهي غايته الصديقية هي نهاية منزلة الصدق فلا ينال درجتها كاذب البتة لا يكون صديقا كاذبا أبدا لا في قوله ولا في عمله ولا في حاله ولا سيما كاذب على الله في أسمائه وصفاته ونفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه عن نفسه لا على الله في العقيدة يقول خلاف الحق لا يمكن أن يكون صديقا وكذا الذي فلا يقول فليس في هؤلاء صديق أبدا أهل البدع لا يمكن أن يكونوا صدقين وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه لغير الدين ويفتي بالباطل يا أهل الله بتحليل ما حرمه وتحريم ما لم يحرمه وإسقاط ما أوجبه وإيجاب ما لم يجبه وكراهة ما أحبه واستحباب ما لم يحبه كل ذلك مناف بالصدقية يقول الشيء فلاني ده حلال وهو ربنا حرمه ويقول يحرم على الناس أمرا ويمنعهم منه ويحذرهم منه وهو مما شرعه الله ويحبه يعني يحرم عليه مثلا أن يدعو إلى الله أو أن يجاهده في سبيل الله ويصف هذا بأشنع الأوصاف وينسد هذا إلى الدين والدين بيقول كيف هذا أقرح يكذب على الله يقول وكذلك الكذب معه في الأعمال بالتحل بحلية الصادقين المخلصين والزاهدين المتوكلين وليس في الحقيقة منهم فلذلك كانت الصديقية كمال الإخلاص والانخياد والمتابعة للخبر والأمر ظاهرا وباطنا حتى أن حتى إن صدق المتبايعين يحل البركة في بيعهما وكذبهما يمحق بركة بيعهما كذبهما يمحق بركة بيعهما كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما كل منهم صدق فيما يتكلم به يقف عليها بكذا حكسب فيها كذا لا تصلح بكذا يكون صادقا فيما يقول وإن كذب وكتم كذب كل واحد منهم يجزب يقول له أنا شريها بكذا, وهي مش بكذا ويكتم العين فقال صلى الله عليه وسلم وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما يقولوا هذا واستغفظ